وشمس ياباها وشمس ياباها والشمس ياباها يعني نورها انت لا يعني نورها يبقى لكما هي نور حتى لا حال نحن يعني بطل لا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الشمس ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها والله ينتظر بشاره وان شاء الله طلع الليل حين بشاره الشمس يعني حين تطلع الشمس وقت ما الليل ان الله الله لا يقبل والسماء وما بناها وعبشم الله بالسماء وبناها وما بنيت عليه من ما فيها من ايات الله من اليوم وتواتب والمنال والارض وما طها وان شاء الله الارض و, و... يعني و و و دحواها د حندها بالتراب وسواها ما حدا للمعجزة ونفسهم وما سواها بس الله بالنفس تسبتها ما فيها من حاجة من التسمه فعلها ما هل فعلك الله الناس تسوها فعلها ما هو في جورها تقولها فعلها منافع توصيام من طراس العقول علمها طريقه في جور وطريقة بثبرة العجل بثبرة العجل الأعمال الصالحة والأعمال القبيحة فضرة العجل قد أطلع من زكاها قال ان قد فعل بثواب الله والله بثوابه فلينا قد يزكى نفسه من أرجاس المعاصي وأدناس الضلال وقد خاب من تستاهل قد خاب وخسر قد يدلس نفسه وأدناس بالمعاصد والجهر والضلال كذبتهم وجبوا طغواها. قال ثامود كذبت بنبيهم صالح. كذبوا بنبيهم صالح. بسبب طغيانهم كانوا قوم طغوا. انتي أوزيل لحد. اللي مبعثر أشكالها. أ أ أشكال ثامود. أمبعثر قال روح مثل ما بس الله. سؤال كبير له قالوا روح أبتها. وامبعثر راح يشتي أبتها. فقال لهم رسول الله قال صالح. الله. فقال إياه الله. دعوها الله. لا تشربها لا تدخلها لا تشربها دعوها لا تشربها تشربها هي وش بيها لا احب لا تدخلها ولا تعملوا لا لا ولا وش ما ما حكى الشرط عليهم صالحا ان لا لا ابي خرجتهم خرجها الله من الجبل تشرب يومهم يوم للعيل يوم. لها شيء يوم معلوم ولا كم يوم معلوم كانها لاق عقد انك بتشربها ما في يومها ولكن هم انهم يسكنون في يوم ولكن يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون في يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم الله انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم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 ما هو خائف لصاروا حديثوا عليه حين اهل عاد حين أهل سموط ما أحد سائر يقولها رباه يروحوا إيش ما ما بيخاف أرباعنا لكن خلاص